فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تُفْسُوهَا بِسُوءٍ إِذًا فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوها فَقَالَتْ مَتَّعْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَ جئنا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا طايحت فاصبحوا في ديارهم جافين كان لم يظنوا فيها الا ان ثمودا كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جا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 رَبِّ الشَّرْ مَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَايَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ